ولله م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر قدير ض والله على كل شيء إ ن في خلق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض واختلاف ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر ل آ ي ا ت ل أ و م ا ل أ ل ب ا ب ا ل ذ يذكرون ي ن ا ل ل ه ق ي ا م و و ق ع د ه 「あな ا は私の手を借りてくれたのですが今日は私の手を借りて ا れたのですが ن 日は ن の手を借りてく ا たのですが今日は私の手を借りてくれたのです م ن أنصار ربنا إننا س م ع ن ا م ن ا د ي ا ي ن ا د ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا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 فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات